إذ يغشيكم النعاس آمنة منه وينزل عليكم من السماء, وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به, ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على ويثبت به الأقدام